احبائي في الغرفه في اليمناء لا السلام كل محبه وكل نعمه حتى نواصل مع بعض الخدمه سيدنا في الفتره المقبله طالب مساعده بس من احبائي من التكست لو حسيت انه اي واحد أي واحد ممكن هيطلعنا خارج الجو اللي احنا فيه بس حابب من احد من, آل من التكست ساعدوني ونقطه حمراء ولو حابب يكمل معنا يكمل طيب بسم الرب القدير كما وعدتكم بنام ربنا اننا سنبدأ في الحديث عن الأحمدية بصورة موسعة أكثر لأن في حلقتين لا أعتقد كان كافي أنه نعرف كل شيء نحن كنا من فترة لو فاكرين عملنا موضوع الأحمدية اللي فاكر كده أعتقد في كان كبير معنا وصورت ليكم القرآن ووضعت ليكم هنا في الغرفة وفتحت القرآن معايا بتاع الأحمدية وشوفنا بعض الاختلافات الكلام ده اعتقد من سنة و أخذنا فكرة برضو عامة عن الأحمدية النهاردة برضو حابب ان انا أشارككم بنفس الموضوع وحتى نعرف هذا الفكر خاصة أنه فكر في البداية يحقق نبوءة من نبوءات السيد المسيح له كل المجد حطونا الآية دي على التكست لو سمحته حينما قال الراب يسوع سيأتي من بعد مسحاء كذبة مسحاء كذبة بالاسم حدد مسحاء كذبة يدج إذن حينما شخص مدعي ويقول أنا المسيح هنا بالرغم من أنه يعني مدعي وكاذب إلا أنه نقول يعني الرب يسوع قال أنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة وأنت ضمن هؤلاء الذين يدعون أنهم المسيح الأحمدية كعقيدة الأحمدية كعقيدة تأسست سنة 1889 حلاص يعني انت حاولوا انكم تشتكروا الموضوعات الهامة في الكلام اللي حنقوله تأسست سنة 1889 1889 1889 1889 بقاديان هديان دي احدى القرى الموجوده بالبنجاب بالهند قالوا حسب كلامهم أنه اسفها نيرزا غلام احمد المسيح المهدي عليه السلام يعني هو هو المسيح هو المهدي في نفس الوقت ولا بد حينما يقولون اسمه يزيلون اسمه بتعبير عليه السلام يقولون أنه أسسها بأمر من الله في ذلك التاريخ ويقولون أن هناك بشرى كانت من محمد نبي المسلمين بمجيء هذا الرجل في الزمن الاخير ويقولون أن كل الديانات انتظرت تدومه مع أننا لم ننتظر قدومه ولا المسلمين انتظروا قدومه ولا اليهود منتظرين قدومه وإلا لماذا لم يؤمن به ولا شخص يعني إذا كان اليهود منتظرين قدومه ولماذا أهملوه ولا حتى بصوا لي والمسيحيون قالوا له أنت كذاب الصوت ضعيف أنا سألتكم عن الصوت منذ قريب هل الصوت ضعيف أنا ممكن أعل الصوت خايف أعل الصوت عندكم يعملكم مشكلة طيب ولا المسلمين حتى وقد جاء يستخدم قرآنهم ويعترف بمبيهم أيضا رفضوه وقالوا له أنه دجال وأنه كذاب إذن هو ميرزا غلام احمد يزيلون اسمه ب عليه السلام بينما الخلفاء خلفائه حنعرف اسماء بعد قليل ينتهي اسم كل واحد منهم ب عباره رضوان الله عليه وسلم او نصره الله نصره الله او رضوان الله عليه ولاحظت أنه غالبا مهما كان اسم الخليفه فهو يبدأ بميرزة أيضا يعني حتى له كان اسمه مثلا كمال يبدأ ميرزة كمال وبعد كده اسمه ثم يختم بكلمة أحمد وكانه يأخذ الاسم من ميرزة غلام احمد فيبدأ الاسم بميرزة وينتهي بأحمد لاحظت هذا الأمر قد تكرر في أربع خلفاء من الخمس خلفاء الذين أتوا بعده آه إذن آه هذا الرجل الذي ادعى أنه المسيح آه هذا آه المسيح المزيف الكاذب ولد بقديان ولذلك العقيدة او الطائفة يمكن أن تسمى القديانية نسبة إلى قديان في البنجاب بالهند ويمكن أن تسمى الأحمدية وطلعا انفصلوا بعدين ونسبة إلى احمد اللي هو مؤسس هذه الطائفة او العقيدة اتولدت سنة 1835 اطرحوا كده انا عارفكم شقار في الحساب اطرحوا 1889 من 1900 1835 يعني لما نادى بالدعوة كان عمره كام اتولد سنة 35 35 وقال انا نبي سنة 89 كام كان عمره أربعة وخمسين سنة طيب أربعة وخمسين سنة إذن 64 كتير أربعة وخمسين أربعة حينما قال أنا نبي هو اساسا ليس في الأصل هندي هو أساسا من عائلة من إيران من الفرس هاجرت إلى الهند في وقت الدولة المغولية وأجداد عاشوا هناك في منطقة البنجاب أجداد أساسا يقال حسب تاريخه هو من الفرس واستوطنوا في البنجاب وهناك ولد أباه ثم هو و في تعلم هناك في الهند ونشا هناك وتعلم طبعا اللغة الهندية والأردية وما الى ذلك في عصره كان وضع المسلمين سيء جدا في الهند لانه كان السيخ السيخ كان لهم النفوذ الاقوى قبل الاحتلال الانجليزي وكان المسلمين يقتلون ويشردون وحول السيخ مساجد المسلمين إلى استبلات للخيول والأبقار يعني يخلوا مساجد المسلمين استبلات للخيول واستبلات للأبقار فكان السيخ يعني شرسين جدا ضد المسلمين في تلك الفترة في ذلك الوقت بدأت الحملة البريطانية على الهند وانتدى حكمه وصلت طبعا واحتلت اجزاء كبيرة من الهند الى ان وصلت الى منطقة البنجاب ولما احتل البريطانيون الهند هؤلاء الكفار المسيحيون اعطوا المسلمين وضع افضل وحرية عبادة وحموهم من السيخ هما مش حموهم من السيخ هما أعطوا كل الحرية حرية الحق في العبادة وحرية والمواطنة من الدرجة الأولى للكلسة بين الناس يعني هكذا هو المسيح أينما يذهب يساوي بين الناس آآ بالنسبة الى غلام ميرزا كشخص سنعرف لاحقا انه زي ما سمعته انت في التلفزيون كان مريض بداء السكر و كسرة التبول وكان ايضا عنده مرض اخر لم يذكره الشخص الذي كان يتكلم عنه من الطائفة بتاعته كان يعاني من مرض الدزنتارية عارفين يعني مرض الديزنتاريا اكتبوا لي كده على التكست لو عارفين يعني مرض الديزنتاريا اهلا كنده الربي باكيت ما هو مرض الديزنتاريا اسهال، سحل مزمن بالظبط كده الديزنتاريا اسهال مزمن ولحد اخر لحظه من لحظات حياته كان يعاني من هذا الاسهال المستمر ولم يما زال يذكر لأنه مرض ثالث كلها موجود ملازم لها يأتي شخص ويدعي انا المسيح ويقول لماذا تتكلمون عن المرض المرض هو اصاب كل أصاب كل الأنبياء فلماذا إذن تتكلمون عن المرض نقول له ببساطة طيب. أرجو أن يكون في صوت نقول له ببساطة لأنك أنت لا تتكلم هنا عن نبي أنت دعيت مثل أنت المسيح مشتهى الأجيال المسيح لا يمرض المسيح لأنه الكامل الذي بلا خطية الخطية هي التي جلبت ال ال الدمار الدمار الطبيعة البشرية للإنسان الخطية هي التي تجعل الإنسان يمرض ويمرض يتأثر بكل شيء لكن المسيح لم يكن فيه ولا علّة واحدة فهو الكامل في كل شيء حتى من النحية الجسدية المسيح كامل تماما مئة في المئة ليس فيه مرض ولا نقص ولا أي شيء فإذن حينما تدعي أنك أنت المسيح يجب أن تكون قادر على هذه الكلمة و يتناسب كلامك مع قدراتك أما أن تكون رجل لا تستطيع أن تداوي نفسك وتدعي أنك المسيح فهذا يظهر أنك لست صادقا وأنك كاذب بلا شك فإذا هذا كان رد لكن أنتم تعرفون كان الوقت ضيق وما كنا نستطيع أن نغطي كل شيء فهذا رد بسيط جدا إلى الأخ الذي قال لماذا تعترضون على الأمراض أليست الأمراض عند كل الأنبياء وأيوب كان مريضا لا كل الأنبياء في كفة ومونو جينيس وحيد الجنس السيد المسيح له كل المجد في كفة أخرى فإن كنت لا تعرف فعرف إذن دعونا ندخل قليلا إلى الدجل حتى تعرفوا ماذا قال غلام ميرزا عن نفسه قال غلام ميرزا عن نفسه وإنه يمكن أن يظهر نفسه دعا الله أن الله يمكن أن يظهر نفسه لاهل الكشف اهل الكشف يعني اهل الرؤية على فديل التمثل إلا أنه لا جسم له ولا شك هنا الجزئية دي خطيرة جدا أنه إذن يؤمن بظهور الله متمثلا لكن بدون جسد بدون جسد إذن هنا نبدأ في فهو أول جزئية فيها يضرب الإسلام ويضرب القرآن ويضرب كل شيء لا لا لأن المسلمين لا يؤمنون بالتمثل تمثل الله لا يؤمنون بذلك إطلاقا يؤمنون بتمثل الملائكة صد بقطع هل الصد يقطع يؤمنون بتمثل الملائكة ستمثل لها بشرة سوية لكن لا يؤمنون بتمثل الله وهذه الجزئية خفيرة جدا قالها غلام ميرزا في كتابه الخزائن الروحية الجزء 20 صفحة 309 و310 تاني الجزئية دي لأنها مهمة أن الله يمكن أن يظهر نفسه لأهل الكشف يعني أهل الرؤية على سبيل التمثل إلا أنه لا جسم له ولا شك وإنه على العرش خلوا بالكم من الجزئية القادمة وإنه على العرش ولكن لا يمكن القول إنه ليس على الأرض وإن شاء الله إذن لماذا تعترض أن المسيح حوى الله إذا كان يمكن أن يأتي الله إلى الأرض فلماذا تعطلب ولماذا تقول أن الله يتنجس وأن لا يمكن أن يحل في طبيعة البشرية إذن غلام مرزا غلام احمد يؤمن وهذا الكلام في كتابه الخزائن الروحية جزء 20 صفحة 319-310 أن الله على العرش ولكن لا يمكن القول انه ليس على الأرض إذن هو على الأرض ايضا طيب إذن نقرأ أيضا جزئيات هامة جدا عنده كتاب اسمه الامام المهدي الإمام المهدي آم لكتاب الأمام مهدي الآن عنده كتاب اسمه حمامة البشرة يتكلم عن نفسه يعني حمامة البشرة هو بيقصد نفسه أنه هو حمامة البشرة اسمعوا ماذا يقول ان الرب تبارك وتعالى قد تجلى علي يا للهول إن الرب تبارك وتعالى قد تجلى علي لتأييد الإسلام وتجديده بأخص التجليات الله يتجلى عليه عارفين لماذا هو بيدعي هذا الكلام لأنه يعرف أن الله في المسيح يعرف أن الله في المسيح الله حال في المسيح متحدا به اتحاد تام وكامل ومطلق فإذا كان هو المسيح فلابد أن الله قد تجلى عليه حل فيه هو أيضا فبالتالي كيف يكون هو المسيح ولا يتجلى عليه الله فلازم من الكذب يعني كذب والتجل لا بد منهم إن الرب تبارك وتعالى قد تجلى علي لتأييد الإسلام وتجديده بأخص التجليات طيب الآن أنا أسألك لماذا فشل الله الله الذي تجلى عليك لماذا فشل المسلمون يرفضونك يا رجل المسلمون جلهم كلهم شيعا وسنة وغيرهم من الط... يعني ذكرت لك الطائفتين الكبيرتين سنة والشيعا يقولون أنك دجال فلماذا فشل, فشل الله الذي تقول أنه تجلى عليك لماذا لم تجدد الإسلام الأسلام الرب يسوع المسيح طال من ثمارهم تعرفونهم فإذا أنت اعتبرت أن ثمرتك هي تجديد الإسلام فلماذا إذن لم يتجدد الإسلام على يديك حتى هم يرفضونك كمجدد بالإسلام ناهيك هو في ورطة كبيرة كبيرة جدا <تصفيق> ناهيك عن أن يعتبروك نبي المسيح المنتظر هم أساسا أنتك مجدد يرصدونك لا, يعت... لا يعترفون ذلك ثم يكمل اسمع ماذا يقول هذا الرجل يقول إن الرب تبارك وتعالى قد تجلى علي لتأييد الإسلام وتجديده بأخص التجليات فصوبت إلى إشراككم يا معشر العرب في هذه النعم وكنت لهذا اليوم من المتشوقين فهل ترغبون أن تلحقوا بي لله رب العالمين بيكلم العرب لأن العرب هم أكثر الناس الذين رفضوه يعني يقول لهم فصوبت إلى إشراككم أنا عاوزكم تشتركوا معاية يا معشر العرب في هذه النعم أنا عندي نعم كتيرة وكنت لهذا اليوم يعني لهذه اللحظة التي أكتب فيها من المتشوقين فهل ترغب أن تلحقوا بي لله رب العالمين مش عارف العرب أين العرب من هذا الكلام الخطير الرجل ذاهب إلى رب العالمين وإما أن تشاركوه فتلحقوا به معه إلى رب العالمين وإلا إذا رفضتموه يعني فأنتم في ورطة هذا الكلام في كتابه حمامة البشر كذلك يقول في كتابه التبليغ عنده كتاب اسم التبليغ وبالمناسبة خلوا بالكم من الكتاب ده يريد تذكرون لانه كتاب التبليغ الاخوة الاحمدية يقولون هذا الكتاب اعجازي هذا الكتاب إعجازي يعني, يعني خطير ماذا يقول هم يلقبون هذا الكتاب يقولون كتاب التبليغ الإعجازي يعني مش بس القرآن فيه إعجاز لا عندهم كتاب تاني هو برضو فيه إعجاز فهذا الرجل يقول في هذا الكتاب إلى العرب أيها الإخوان من العرب من مصر هو مصر ذو العرب <تصفيق> حتى مش عارف المصريين عرب ولا لا ايها الاخوان من العرب من مصر وبلاد الشام حتى بلاد الشام عرب من الذي قال بلاد الشام عرب بلاد الشام اما فلسطينين يا اما في نقيين يا اما عراميين من الذي قال انهم عرب ما علينا ما هم هم السرياء ايها الاخوان من العرب من مصر وبلاد الشام وغيرها وبعد ذلك يدعي ويقول المسيح مسيح ولا يعرف من العربي من من من الفينيقي من السرياني من القبطي من ال... ايها الاخوان من العرب من مصر وبلاد الشام وغيرها إني لما رأيت هذه النعمه نعمه عظيمه ومائده نازلة من السماء شايفين بيشبه نفسه بعيسى ازاي لانه عيسى نزلت عليه مائده من السماء في القران سورة المائدة كلها تسمد كده سموها سورة المائدة بس علشان عيسى والمائدة كل السورة تسمد للموضوع سورة المائدة وهو يريد أن يشبه نفسه بعيسى يقول لما رأيت هذه النعمة نعمة عظيمة ومائدة نازلة من السماء فلم تطب نفسي ألا أشارككم فيها ورأيت التبليغ حقا واجبا ودينا لازما لا يسقط بدون الأداء فها انا قد قلت لكم ما تبدى لي من ربي وانتظر كيف تجيبون الرجل بلغ وينتظر الإجابة يتكلم مع العرب ويقول لهم إني بلغت وانتظر الإجابة عنده كتاب اسمه أنا الآن يعني فقط أسرد لكم بعض مما يدعي أن الله كلمه به بعض مما قال أن الله كلمه به عنده كتاب اسمه مرآة كمالات الإسلام خزائن الروحية في باب مرآة كمالات الإسلام جزء الرابع صفحة 360 <تصفيق> اسمعوا ماذا يقول كنت أنوي تأليف هذه الرسالة باللغة الأردية لغة الأردية يتكلم بها باكستانيين جزء كبير وجزء برضو من ال... منطقة البنجاب اسمها اللغة الأردية كنت أنوي تأليف هذه الرسالة باللغة الأردية يسمع أردن ولكن تبين لي دناء على بعض الاشارات الإلهامية التي تلقيتها البارحة بس أن هذه الرسالة يجب تأليفها بالعربية كما تلقيت إلهاما بأن القوم لن يتأثر منها إلا قليلا غير أن الحجة ستتم عليهم <تصفيق> الرجل رائع يا رجل متأثر بالمسيحيين بصورة مش طبيعية جاءت بعض الإشارات الإلهامية التي تلقيتها البارحة مبارح وصابته أن هذه الرسالة ما تألفهاش يا ميرزا اوعب تألفها بالأردو لو سمحت تألفها بالعربية وبعد كده الكارثة يكون ايه بنفس اللي, اللي بعت له الرسالة اللي هو إلهه بعت له برضه الرسالة المفروض لما يقول له ما تألفهاش بالأردو ألفها بالعربية معناها ايه يا أخوة معناها هتكون أكثر انتشارا وأكثر تأثيرا وأكثر قوة مش كده وإلا لماذا لا تؤلفها بالأردية والآن غلط لما يجي إله يقول له لا تؤلفها بالأردية ألفها بالعربي معنى ذلك أنه سيكون لها تأثير لكن هو يكمل هنا ويضغب الكذبة الكذاب ينسى او لا يكون مركز فيقول اسمعوا ماذا يقول نعم كان يعرف عربي كان يعرف عربي بنى على بعض الإشارات الإلهامية التي تلقيتها البارحة أن هذه الرسالة يجب تأليفها بالعربية كما تلقيت إلهاما بأن القوم لن يتأثر منها إلا قليلا غير أن الحجة ستتم عليها طب لما لن يتأثر بها إلا قليلا تعتاد نفسكم ألف بالعربية ليه والعربية ليست لغتك الأولى ولا الإله اللي أنت تتعامل مع هذا إله غريب يعني مفروض يكون إله فاهم في كتاب حمامة البشرة ذكر أشياء كثيرة جدا يوجه فيها الحديث إلى العرب وإذا كان هنا من العرب من يسمعني ارجع إلى كتابه حمامة البشرة والتبليغ الإعجازي كتابه التبليغ الإعجازي وأنتم تندهشوا لما يوجده إلى العرب وكأنهم قوم غير مسلمين يعني منتظرين فقط هذا الرجل يعني في كتابه الخزائن الروحية في مجلد 18 ومن صفحة 7 إلى صفحة 9 في كتابه الخزائن الروحية مجلد 18 صفحة 7 التسعة يقول قد بينت مرارا وأظهرت للناس إظهارا أني أنا المسيح الموعود والمهدي المعهود وكذلك أمرت وما كان لي أن أعطي أمر ربي وألحق بالمجرمينة فلا تعجلوا علي وتدبروا أمري حق التدبر إن كنتم متقينة وعسى أن تكذبوا امرء وهو من عند الله وعسى أن تفسقوا رجلا وهو من الصالحين شيء غريب جدا شيء فعلا غريب يقول أنا بينت مرارا وأظهرت للناس إظهارا أني أنا المسيح الموعود كيف؟ يعني ما الذي أظهرته أنك أنت المسيح الموعود؟ طيب يا عزيزي لم, تتأس... لم يتأثر العرب باللغة العربية حينما غيرها إلى العربية قال أن التأثير لنكن كان ضعيفا جدا طبعا هناك صورة يا أستاذ مشجدع المرة القادمة يوم الاثنين القادم أضع لكم صورهم الأربعة والخمسة هو الخلفاء الراشدين إذن يقول بينت مرارا وأظهرت للناس إظهارا أن المسيح الموعود كيف إذا أنت اظهرت للناس كيف بأي طريقة ما الذي فعلت حتى أظهرت للناس كلام يعني دجل كذب وكذلك أمرت وما كان لي أن أعصي امر ربي الراجل مش عارف يعصي أمر ربه لأنه ربه قال له قال له أنت المسيح وهنا كذبة كبيرة جدا عارفين ليه؟ هل المسيح لا يعرف نفسه ان هو المسيح إلا لما يكون عمره 54 سنة؟ صديقنا عاوز أضحك يا, يا أخي يوحنا ربه جا في فترة كده لما بيجا الراجل عمره 54 سنة يقول له بص وعد تعصي امري انت المسيح المغول طب انت فين ال54 سنة اللي فاتت دي ما كنتش تعرف انك انت المسيح ولا المهدي مش ملاحظين يا اخوة يعني يعني في مثل في مصر مش عارف بتقولوه ازاي انا بحاول اتعلم ويقول لك لو المتكلم مش عارف ايه يكون اللي بيسمع عاجل ولا ايه معرش مش كده اللي بيتكلم ايه واللي بيسمع ايه شيء عجيب يعني انت كذلك امرت وما كان لي ان اعصي امر ربي يعني جا ربك امرك وانت خايف تعصيه وانت ليك اربع وخمسين لا تعرف انك المهدي ولا انك المسيح ولا في اي علامة ولا حد يعني انتبه اربع وخمسين سنة يا رجل وانت لا تعرف اي شيء لو كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقب شكرا يا كابري ما جاء فبعد كده يقعد يشحد في الناس يشحد فيهم ويقول ايه فلا تعجلوا علي وتدبروا امر حق التدبر ان كنتم متقين وعسى ان تكذب امرؤ وهو من عند الله وعسى ان تفسق رجلا وهو من الصالحين يعني انا صالح انا صالح ما تكذبونيش لا تعتبروني فاسقا بعدين عنده كلام ايضا عجيب قال اني امرئ رباني الله برحمة من عندهم يا سلام رباني الله يعني في أربع وخمسين سنة إله برب في بس ما فيش حد يعرف ولا حد شاف ولا حد كتب ولا حد سلك إن ممرء رباني الله برحمة من عنده وأنعم علي بإنعام تام وجعلني من المكلمين الملهمين جعلني من المكلمين يعني اللي هو بيتكلم لي والملهمين هو بيلهمني وعلمني من لدنه علما وهداني مثالك مرضاته وثكك تقاته وكشف علي أسراره العليا فطورا أيدني بالمكالمات التي لا غبار عليها ولا شبه فيها ولا خفاء وتارى نورني بنور الكشوف التي تشبه الضحى ومن أعظم المنى أنه جعلني لهذا العصر ولهذا الزمان إماما وخليفة وبعثني على رأس هذه المئة مجددا لأخرج الناس إلى النور من الدجاء انا سأقول هذه العبارة الأخيرة وعايز واحد فيكم كده يكون يعني زي ما بيقولوا كده في مصر فهلوي مش كده أنا بتعلم اللهجة المصرية فهلوي عاوز يخلي برؤيه اللي هنا الموجود تاني ومن أعظم المنا أنه جعلني لهذا العصر ولهذا الزمان إماما وخليفة وبعثني على رأس هذه المئة مجددا لأخرج الناس الى النور من الدجا ها ما خلتوش بالكم من من سقطة كده غريبة من سقطة غريبة ما لها المئة ها عرفنا المئة صح المئة ما لها عارفين الواكسة اللي هو اتواكس فيها هنا لما انت بتدعي انك انت مسلم مفروض تكون مجدد في مئة سنة هجرية مش مئة سنة ميلادية واخدين بالكم يا شباب لما انت تيجي تجدد المسلمون يؤمنون ان المجدد يكون على على راس 100 سنه هجرية. لا لا لا يقولون على رأس السنه 100 سنه ميلاديه المسلمون لا يقولون ذلك هو فقط هذا الرجل و اتبع التقويم الميلادي الكافر وترك الميلاد الهجري مفروضا ترجل مسلم خلاص تتبع ال اتبع التقويم الهجري وليس التقويم الميلادي الطبخة مش مسبوكة كويس الطبخة مش مسبوكة ابدا كويس يقولون ان من اياته المباركة من اياته المباركة انه اذا وجد فساد المتنصرين لحد الآن في الهند عدد كبير جدا يوميا يأتي إلى المسيح لدرجة ان بعد بعض الولايات أرادت أن تسن قانونا أنه يمنع تغيير الدين المسيح لا يغير دينه الهندوسي لا يغير دينه السيخي لا يغير دينه المسلم لا يغير دينه خافوا ارتعبوا لأن أعداد هائلة تأتي إلى المسيح كل يوم كان في عصره هذا الأمر أيضا يحدث فمن ايات المباركة من الآيات المعجزات يعني أنه وجد فساد المتنصرين المتنصرين اللي هم المسلمين الذين دخلوا في المسيحية ورآهم أنهم يصدون عن الدين صدودا ورآ أنهم يؤذون رسول الله ويحتقرونه ويطرون ابن مريم إطراءا كبيرا يعني بيمدح في المسيح مدح كبير فاشتد غضبه غير من عنده ده مين اللي اشتد غضبه مين الله بدا مش هو ده الله فاشتد غضبه غير من عنده وناداني وقال إني جاعلك عيسى بن مريم وكان الله على كل شيء مقتدرا يعني هو ما كانش عيسى بن مريم قبل هذا التاريخ ولا كان هو المهدي أبداً لكن الله غار والغيرة احتدمت واحتدمت واحتدمت لما شاف عداد هائلة بتدخل في المسيحية أفواجا من المسلمين ويمدحون ابن مريم فاشتد غضب الله غيره من عنده وناداني ميرزا غلام أحمد ميرزا غلام أحمد قال لي إني جاعلك يا عيسى يا مرزى يا غلام يا أحمد أنا جاعلك عيسى إذن مريض وكان الله على كل شيء مقتدرا فأنا خلوا بالكم غيرة الله التي فارت في وقتها أنا بعرف أن اللبن بيفور أنا بعرف أن تحط اللبن على النار شوية يفور لكن غيرة الله التي فارت في وقتها لكي يعلم الذين غلوا في عيسى أن عيسى ما تفرد كتفرد الله وأن الله قادر على أن يجعل عيسى واحدا من أمة نبيه وكان هذا وعدا مفعولا يا للهول شايفين, شايفين الشيطان يا أخوة ماذا يفعل شايفين الشيطان بعمله الشيطان ده خطير جدا تاني انا هحكي الكلام ده بالبلدي ان شاء الله ما احكي يطلع كلام مش مفهوم سمعوا المسيحيين او المتنصرين اللي كانوا مسلمين دي يمدحوا المسيح مسيح دي ما اي متنصر هنا ممكن يمدح المسيح لانه وجد في المسيح شبع وراحته وسلامه الله زعل الله اللي فوق ده ما بيحبش عيسى ليه يعني يمضحوا في عيسى كبه؟ لا مفروض يمضحوا في واحد تاني غير عيسى كأنه عيسى ده مش بتاع الله فعشان يمضحوا في عيسى ويطروا في عيسى فالله غضبه اشتد غضبه غيره غار ونادى غلام ميرزا وقال له غلام ميرزا انا عارف انك انت ميرزا وعارف انك انت يعني اطلق من الفرس وعارف ان اسمك غلام احمد و عارفت انك مالكش علاقة باليهود لكن انا بقى هخليك انت عيسى ابن مريم اني جاعلك عيسى ابن مريم يعني هو مكانش عيسى ابن مريم و كان اللي بيتكلم مجنون اللي بيسمع يكون ايه عاقل له منطق وكان الله على كل شيء مقتدر وبعد كده يروح عاوز ايه عاوز يسبك الكذب بتاعته فيبوزه اكتر فيقول فانا غيره انا الغيره بتاعه ربنا اللي فارق في الوقت المحدد علشان الناس اللي بتمدح في عيسى تعرف ان الله قادر ان يجعله عيسى واحد من المسلمين خلاص عيسى الثاني ده ملوش الله قادر ان هو عيسى واحد من المسلمين اللي مش فاهم كلام يكتب لي 7 اللي فاهم يكتب لي 1 عشان الحته دي اصلا خطيره لو مفهومه خلاص نعديها بس اصلا اصلا حته عجيبه شويه يعني طيب كلام مفهوم ما انجد ما ما فهمتش الحته دي هي هو كلام <تصفيق> هو قال ان الله قال له انا هخليك عيسى انا هخليك عيسى هخليك عيسى واسلم من المسلمين خلاص مش هخليك يعني, يعني هي انه مش منطقية كلنا مؤمنين انه مش منطقية ومش مقبولة للعقس كلنا مش مقبولة للعقس احسن تفهموا كلامي يا أمجد ويا بلومة تفهموا كلامي انه انا بقصد هل منطقية ومعقولة ولا لا لا مش منطقية ولا معقولة وخطأ في خطأ خالص بالضبط كده يعني في عيسى ده موجود بس انا حخليك انت تاخد شخصية عيسى خلاص كده يمكن وضحت شوية أنا حخليك انت تاخد شخصية عيسى مش هخلي عيسى تاني ابن مريم ده يظهر انت عيسى ابن مريم خلاص زي ما تكون ماسك جنيه كده في ايدك مصري ماسك في ايدك جنيه مصري كده وفجاه كده الله يغضب ويقول من السماء لا لانه بيتعمل عشان ما لا نخطئ في التعبير الاله بتاع غلام ميرزي يقول كيف يصبح الجنيه المصري ضعيف هكذا لا سأجعلك جنيها استرلينيا خلص فيجب الجنيه اللي في ايدك جنيه مصري ومكتوب عليه بالعرب جنيه مصري وتروح تشتري بيه عند البقاء ليقولك يا عم ده جنيه مصري لكن انت جاك وحي بيقولك لا ده استرليني وعاوز تتعامل بيه على أساس استرليني بس هو لا شكله ولا الكتابة عليه انجليزي ولا عليه صورة الملكة ولا عليه اي شيء ده الطريقة هو راجل اسمه ميرزا غلام احمد بس اله وقال له انا هخليك تكون عيسى ابن مريم وكان وكان امر الله يعني مفعولة خلص هو وعد وقال اللي مش مصدق لانه كلام لا يصدق يرجع الى الخزائن الروحيه في كمالات او مراات كمالات الإسلام مجلد 5 صفحه 422 انتقل الى قول اخر له اسمعوا يا ساده ده هو مش كلامي انا اسمعوا كله عيسى على بعضه روحا ونفسا وجسدا كله عيسى يقول اسمعوا يا ساده هداهم الله إلى طريق الاستعاده عجيب هذا الرجل سلام اسمعوا يا سادة هداكم الله إلى طرق السعادة إني أنا المستفتة وأنا المدعى وما أتكلم بحجاب بل إني على بصيرة, بصيرة من رب وهاب بعثني الله على رأس الماء المئة السنة يعني. لأجدد الدين وأنور وجه الملة وأكسر الصليب وأطفئ نار النصرانية وأق... وأقيم سنة خير البرية ولأصلح ما فسد وأروج ما كسد وأنا المسيح الموعود والمهد المعهود من الله علي بالوحي والإلهام وكلمني كما كلما برسله الكرام وشهد على صدقي بآيات تشاهدونها وأرى وجهي وأري وجهي بأنوار تعرفونها طيب نراجع الكلام بالتاع هداكم الله إلى طرق السعادة هو الكلام أي طرق سعادة يا رجل أين ما هو الطريق السعادة يعني؟ طريق السعادة حينما يعني شخص يعتنق العقيدة مفروض يكون سعيد ويشعر بالراحة والطمأنينة وإلى آخره لكن لماذا الذين قرأوا لك عنك يقولون أنك كاذب دجاز ثم يقول بعثني الله لأجدد الدين طيب الدين ما تجدد فيه تجدد الدين الإسلامي لم يتجدد الدين وهل تجديد الدين هو تغيير الدين <تصفيق> لماذا لماذا تقلب الموازين تجديد الدين يعني تعمل نهضة يعني في فين أجل يسمون مجددين الدين عند المسلمين أعتقد مثلا أعتقد حسب ما أنا أتذكر قراءتي أنه مثلا أبي حامد الغزالي مثلا يعتبرونه مجدد يعني. إذا كنت أنا يعني متذكر الجزئية التي قرأتها لكن أنت لست مجددا لأنهم رفضوك طيب وأكسر الصليب انا مش عارف انا شايف الصليب بجان اكثر انتشارا يعني انا شايف الصليب في المائة سنة من ساعة من تجيب انا شايف الصليب يا رجل بيرتفع عالي في كل مكان خلي الصليب عالي عالي عالي نشي معالف الغرفة هنا ولا يا ميرزا تسمعش الكلام ده الغرفة دي انتسمعش فيها تسمعش فيها الترنيمة دي ولا ايه يكسر الصليب, يكسر الصليب يعني ما يخليش في صليب تاني مرفوع صليب عمال يتزايد ويرتفع في كل مكان في العالم حينما سقطت الشيوعية في الروسي ارتفع الصليب هناك والان في كل ساعة يرتفع الصليب في بيت جديد في افريقيا السمراء وفي الهند لان عندي قناتين باستقبلهم من الهند بصراحة خرافة يعني إبزاع شفته ما يعني كنت أقوله على وحدة مجنون انا لا أفهم الهندي كويس؟ اعرف بعض الكلمات مجرد كلمات لكن أفتح القناتين دول وأعود كده وأمجد ربنا وصد بحرفي هؤلاء الناس وأسمع الواعز وهو بوعز والناس بتبكي واشوف المرنم وهي بترنم كله بالهندي الصديب يستفع كل يوم يا, يا ميرزا بس انت مش واخد بالك الصديب ايه اللي انت تكسره الصديب في كل شيء من حولك بصوا كده في اي اي صحيح يا فعلا فائعة قنادية انا عندي قنادين على كلين بص حولك تعرفوا اي زخرة في اسلامية اي زخرة في اسلامية مرة كانوا جايبين الملعب برضو اظن بداخل داخل الكعبه عشان بنضف الكعبه اعتقد انا بصيت جوا في سربان جوا مش مقصود انها تكون سربان لكن تبع الزخرفه اصل اي زخرفه في الحياه في الوجود ما جاءت تفعل الا ان بتجعل يعني خطوط متعامده متقاطعه هتعمل صري شوف كده روح الأزهر وبص شوف النقوش الذي يقال أنها إسلامية الصليب لن تستطيع أن تمس الصليب لأن الصليب الطائر الذي يطير في السماء يطير في شكل صليب الطائر التي تركبها تطير في شكل صليب أنت حينما تفتح يديك أو حتى حينما تنزل يديك أنت في شكل صليب كل شيء حولك يا رجل في شكل صليب فأي صليب تريد أن تكسر يعني ما عنديش حاجة يا أخوة أنت بتتريجوا علي طيب ما عنديش حاجة أقول له أنت في ورطة يا رجل ولا لي حاجة أنت في ورطة يا رجل طيب إذن لا يستطيع أن يكسر الصليب وبعد كده يقول وأطفئ نار النصرانية طيب هل انطفقت نار النصرانية؟ <تصفيق> ماشي يا اس ال ماشي حبيبي ورطة بس مش كبيرة ايها على رايك على ادو مش كبيرة المرة بيه هو يقول هنا واطفئ نار النصرانية عجيبا مع ان احنا سمعنا في قناة الجزيرة ان ست مليون مسلم يتحول الى المسيحية كل سنة ده بس فين؟ ده فقط في أفريقيا فقط في أفريقيا ست مليون مسلم مسلم ده غير الوسانيين اللي يأتوا إلى المسيح كلنا سمعناها على قناة الجزيرة ست مليون مسلم يتركون الإسلام إلى المسيح وغلام ميرزا يعيش في عالم آخر لا يعيش في الكرة الأرضية التي نعيش فيها نحن يعيش في عالم اخر ويقول وابفئ نار النصرانية اي نار نصرانية انا اجد ان نار النصرانية تطهر تطهر الان البارية يا, يا احمديين انتبس مش, مش عايزين تتكسفه وتقول ان مسيحكم المزيف كذب وسقط وان آآ يعني آآ كلامه طلع اود كلامه طلع خطأ 100% إذن لا تستطيع أن تطفئ نار النصرانية ببساطة لأن السبب بسيط جدا ليس لأننا مسيحيين لا وليس لأن المسيحيين لهم قوة او بع لا لأننا لا نسق لا في شخص ولا نتكل على زراع بشر مهما كان لكن لأنك تتكلم عن المسيح رب المسيحية الذي قال أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها فكيف تطفئها أنت يا من كنت تعاني من التبول مئة مرة في اليوم وكنت تعاني من البيزنتاري الإسهال المزمن وكنت تعاني من داء السكر هل أنت بهذا الضعف البائف أنت ستطفئ نار النصرانية الشيطان كل يوم عنده جديد ولكن كل يوم هو مسحوق في صليب المسيح هذه المعركة التي تمت في تل الجلجسة فحقت الشيطان تماما ولهذا هو في نار مستمرة لا يعرف ماذا يفعل يريد أن يسترجع سلطانه ولكن هباء كل محاولاته محاولات دائسة وفاشلة وطبيانية فعلا لأنه الكذاب وأبو كل كذاب اذن كان هذه أيضا جزئية من كلامه ثم بعد ذلك يكتشف أنه ربما المسلمين يقولون يعني احسن يفتكر يعني حتى لا يعتقد اني ادعوهم بهذا الكلام حتى يؤمنوا بي فيقول في الخزائن الروحيه في الاستفكاء في جزء 22 صفحه 641 اسمعوا هذا الكلام واحد لما يبزد يقولوا علي إيه؟ أديني بهاج من المسيحيين ماذا سيقول عني إذن قال ولا أقول لكم أن تقبلوني ولا أقول لكم أن تقبلوني من غير برهان وأن تؤمنوا بي من غير سلطان بل أنادي بينكم أن تقوموا لله مقصطين ثم إلى ما أنزل الله لي من الآيات والبراهين والشهادات فإن لم تجد آياتي كمثل ما جرت عادة الله في الصادقين وخلت سنته في النبيين الأوليين فردوني ولا تقبلوني يا معشر المنكرين <تصفيق> يخاطب المسلمين ويقول لهم يا معشر المنكرين شوفوا آياتي وشوفوا معجزاتي لو لاحظتوا ان معجزاتي ماهيات زي الانبياء السادقين خلصوا رفضوني وردوني طيب رفضوك وردوك رفضوك وردوك فلماذا اذا تتهم الناس وتقول لهم يا معشر المنكرين كانت هذه بعض الاجزاء ولكن عندي جدئية بخصوص العرب عنده دعاء للعرب خاص نعم هم يقولون أن محمد رسول وهو أيضا رسول ولكن المسلمين لا يقولون ذلك المسلمون يؤمنون أن محمد هو خاتم خاتم النبيين آخر الأنبياء يعني بس هم بيقولوا خاتم يعني الخاتم اللي في إيدك ده يعني هو زينة النبيين أحسنهم لكن مش خاتم يعني الاخير الأخير شفت التزوير حتى بيزوره في الإسلام خليتوا بالكم في يقول أن محمد خاتم خاتم النبيين يقصد يعني آخره آخر واحد هم يقولون لا خاتم يعني الخاتم اللي في إيدك يعني الزينة زينة النبيين عند دعاء بخصوص العرب فاسمعوا يا عرب من كان بيننا عرب فليسمعوا يقول اللهم يا من جعلت للعرب الحظ الأول في نشر دينك الحنيف أعد لهم مكانتهم ومجدهم واجعلهم أعظم أنصار عبدك الإمام المهدي والمسيح الموعود <تصفيق> عجيب هذا الرجل يقول يعني يا يا يا الله أنصر العرب علشان يقف معايا مش انصر العرب بس خلتوا بقى لكم ولا اقرأ الجزئية دي تاني لا اسمعوا دي تاني اللهم يا من جعلت للعرب الحظ الاول في نشر دينك الحنيث اعد لهم مكانتهم ومجدهم واجعلهم اعظم انصار عبدك اللي هو انا عبدك الامام المهدي والمسيح المعوض رجعهم مكانتهم كده وخلهم شعب عظيم وخلهم اكتر الناس اللي بينصروني أنا الإمام المهدي والمسيح الموعود واجعل لهم أعظ نظار عبدك الإمام المهدي والمسيح الموعود خادم حبيبك مولانا محمد المصطفى صلاة واجعل لهم النصيب الأوفر في نصرة الإسلام وإضاءة الدنيا بالشمس المحمدية في هذا الزمن في هذا الزمن الاخير امين ده كلامه يعني مش بس يا الله يعني ارجع للعرض مجدهم وبس لا ارجع مجدهم عشان يكونوا هم اكثر الناس المنصرين الذين ينصرون دعوتي ينصرون دعوتي انا طيب انتقل بعد ذلك الى الخلافة والخلافة ايضا عندهم فيها إشكالية. لأن هناك حديث مشهور معروف عند الأحباء المسلمين هذا الحديث يقول الأئمة من إيه؟ كميلوا وراي كذا الأئمة من الأئمة من إيه يا إخوة؟ الأئمة من قريش مش كذا ده حديث واضح ومتفق عليه الأئمة من قريش فكيف إذن يكون الأئمة من البنجاب على رأيك يا لايد كيف يكون الأئمة من البنجاب من البنجاب حتة واحدة من الهند يعني إذن الجماعة الإسلامية الأحمدية تعتمد على نظام الخلافة الراشدة منذ وفاة مرزا غلام أحمد سنة 1908 الخليفة الأول كان اسمه الحافظ الحكيم نور الدين والخليفة الثاني اسمه مرزا بشير الدين محمود احمد والخليفة الثالث الحافظ مرزا ناصر احمد والخليفة الرادع مرزا طاهر أحمد والان الموجود حاليا زي كوستي ازي نور كان بيبيع دجل بتسالني كان بيبيع ايه كان بيبيع دجل دجل وكزل ده اللي كان بيبيعه النهارده ال الموجود حاليا هو مرزا مسرور احمد ده اسمه كده مسرور لكن لازم يبدا اسمه بمرزا وينتهي باحمد ها اشكرك حبيبي اذا راضي ده كده كده مرزا مسرور احمد عنده مشاكل ومتهم بمواضيع مختلفه ليس هذا موضوعه الان حتى نحن نتكلم كلام اكاديمي فلا يكون تشويه يعني بسمعه الرجل لكنهم يقولون أن الفرقة الأحمدية هي الفرقة الوحيدة التي تتبع الخلافة في الطوائف الإسلامية فالسنة لا يتبعون الخلافة ليس عندهم خليفة والشيعة ليس عندهم خليفة ولكن يقولون نحن فقط الذين عندنا الخلافه وبصوا كده او عندنا الخليفه الاول كده والخليفه الثاني كده والخليفه السادس كده والخليفه الرابع كده والخامس اذا هو مشروح ولو سمعتوا في شروط الانضمام كنت ذكرت شرط من شروط الانضمام وهو الشرط العاشر طبعا الشروط دي وضع غلام مرزا احمد نفسه يقول عندهم مرجعية الشيعة يا أنتوني الشيعة عندهم مرجعية ولكن لا توجد خلافة هناك فرق بين الخلافة وبين المرجعية يقول ميرزة في الشرط العاشر ميرزا يعني زي معناها السيد أو الحضرة حضرة فلان يعني أن يعقد مع هذا العبد عهد الأخوة خالصا لوجه الله على أن يطي عني في كل ما آمره به من المعروف ثم لا يحيد عنه ولا ينكثه حتى الممات ويكون في هذا العقد بصورة لا تعديلها العلاقات الدنيوية سواء كانت علاقات قرابة أو صداقة أو خضرة يعني هذا العبد الذي سيدخل معنا في الأحمدية يجب أن يطيعني طاعة كاملة انا كنت أعتقد أنه سيقول أن يطيع الله طاعة كاملة او مثلا يقول يطيع القرآن طاعة كاملة لكن أن يقول أن يطيعني انا طاعة كاملة من أنت؟ يجب أن تنتبهوا إلى هذه لماكم به القديانية أحمدية لنرى هل ما قال او ما جاء به هو جديد انا قربت على الانتهاء حتى لا أطيل عليكم مش هطول عليكم في البداية قال هو مجدد الأمة أمة الإسلام وبعد ذلك تطور من مجدد إلى نبيه قال أنا النبي وأنا عيسى وأنا المهدي واتهم المسلمين بأنهم خربوا الدين وشيوخ المسلمين بأنهم مفسدي هذه الأمة وذلك ليسحب البساط من تحت أقدام المسلمين هذا الكلام موجود بالمناسبة في الخزائن الروحية في إزالة أوهام جزء ثلاثة صفحة 561. ثم بعد ذلك قال لا يوجد جهاد في الإسلام ومن كلامه في الخزائن الروحية في ستارة قيصرية جزء 15 صفحة 120-121 قال ولا تظنوا لا خلينا أبدأ من الجزئية الأولى يأمر القرآن الكريم صراحة هو يقول في أنه يمنع الجهاد يقول يأمر القرآن صراحة ألا ترفع السيف لنشر الدين يكذب حتى على المسلمين يأمر القرآن الكريم صراحة ألا ترفع السيف لنشر الدين بل قدموا من ذاته الحسن الناس من خلال أسوتكم الحسن ولا تظنوا أن الإسلام بداية عهده أمر برفع السيف لنشر الدين كلا إن ذلك السيف لم يرفع لنشر الدين وأنا إذا سألته بس سؤال يعني ما رأيك في خالد بن الوليد من الذي ذهب إلى مصر كيف فتحت كيف فتح المغرب و الاندلس كيف وصل المسلمون الى هناك اذا كان كل هؤلاء حملوا السيف وفتحوا هذه الاماكن وقهروا الناس للدخول في الاسلام فكيف لا تقول انت وتدعي هذا الكذب انه لم يأمر الاسلام وليس في الاسلام رفع سيف ولم تفتح بلاد ولا اي شيء هو طبعا يعيش في الهند هو يعيش في الهند خالد بن الوليد الأخ زياد يكتب عنه صحابي جليل كان عليه أن يعرف أن خالد بن الوليد قتل أميرا مسلما وأخذ زوجة هذا الأمير المسلم ومارس معها الجنس ولم ينتظر عدة وحينما سمع أبو بكر الصديق هذا الكلام قال هذا سيف الله على الكفار انا لا اوقف هذا السيف نعم مالك بن نويره مالك بن نويره هو امير مسلم ما الذي فعله خالد بن الوليد ارجاء يا اخ زياد واقرا تاريخ خالد بن الوليد جيدا حتى يعني لا لا, لا تفاجئ بهكذا معلومات من تاريخ الاسلام يا رجل لماذا لا تسال الشيخ هل هذا حدث ولا لا؟ هذا الكلام ذا ويسأل الشيخ بكرة في الجانة يا شيخنا مالك بن النويرة هل قتله ما خالد بن الوليد أم لا هل وضع رأسه تحت القبر وسلق رأسه تحت القبر ليأكل الطعام استخدم رأس نويرة كحجر ووضع القبر على حجرين والحجر الثالث كان رأس المسلم آآ آآ هذا الامير. المعروف وحينما اعترض عمر بن الخطاب كيف يفعل خالد بن الوليد بمالك بن النويرة المسلم هذا الامر قال أبوكر الصديقة قال أنا لن أقف سيفا صله الله على الكفار سموه سيف الله المسلول ننتقل بعد ذلك حينما يقول إلى المسلمين ماذا يقول للمسلمين غلام ميرزا غلام أحمد يقول أيها الأحبة تخلوا عن فكرة الجهاد العدواني الآن فإن الحرب والقتال ممنوع بتاتا من أجل نشر الدين أنا سأقول لكم لماذا هذا حدث ولماذا راوغ المسلمين ميرزا غلام أحمد سأذكر لكم السبب انتظروني بس ثواني أيها الأحبة تخلوا عن فكرة الجهاد العدواني الآن فإن الحرب والقتال من نوع بكاتا من أجل نشر الدين لقد جاء المسيح الذي هو إمام الدين هو يتكلم عن نفس سؤال المسيح وقد انتهت الآن الفروب من أجل نشر الدين وبعدين يتكلم ويقول لقد قال سيد الكونين محمد صلعب إن عيف المسيح الموعود سيضع الفروب فالذي يخرج للقتال بعد الاطلاع على هذا الأمر النبوي سوف يلقى هذيم نكراء على أيدي الكفار يقول لهم إذا أي شخص حارب الكفار سيهزم من الكفار يا مسلمين سيهزم لا تخرجوا للقتال هذا الكلام في الخزائن الروحية جزء 17 صفحة 77 إلى 78 لماذا قال هذا الأمر عن الجهاد لما استقر الإنجليز في الهند وجدوا فيها خمسين مليون من المسلمين خمسين مليون مسلم في ذلك التاريخ في الهند يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالجهاد والمقاومة ضد الكفار وضد المستعمرين و كان هناك موجود في ذلك الوقت مرزا غلام احمد وله يعني منصب ديني فاختاره الانجليز ليكون حليفاً لهم ليقوم بهذا الدور الرائع لصالح الإنجليز والإنجليز امه امه يعني ذكيه جدا وتعرف من اين يؤكل الكتف فوجدت مرزا غلام احمد فجندوه معهم ضد المسلمين ليقول لهم لا جهاد ممنوع الجهاد فجندوا مرزا غلان احمد ضد الإنجليز ولان في ذلك الوقت كان هناك حركة حركة جهاد واسعه جدا في الهند لو قرات عن شخص اسمه احمد ابن عرفات احمد ابن عرفات كان يعتبره المسلمون شهيدا ضمن الشهداء الذين كافحوا في الهند سنة 1842 هذا الكلام 1842 هذا الرجل احمد ابن عرفات مجاهد مسلم ضد الاستعمار الإنجليزي استطاع إن هو يشعل الجهاد والمقاومة و بس روح الجهاد في المسلمين والحماس الديني و بالتالي عانت الحكومة الانجليزية هناك في الهند مصائب كثيرة جدا من خمسين مليون مسلم يؤمنون بالجهاد ضد الاستعمار وكان موضوع اهدمام الانجليز كيف يعني يثبتون هذا الجهاد خاصة ان دعوة جمال جمال الدين المشهور بجمال الدين الأفغاني أخذت تنتشر في العالم الإسلامي بشكل سريع وكان هناك ضغط عالي على الإنجليز في الهند فوجدوا ضالة المنشودة في أن يجند هذا الرجل ميرزا غلام أحمد بصالحهم ويكون خادم للاستعمار الإنجليزي وبالتالي نادى بأنه لا جهاد في الإسلام ولا يجب أن تجاهد ضد المستعمر الإنجليزي هذا الكلام أيضا خاطئ يعني لا أعتقد أن هناك دين يطالب بأن لا تجاهد ضد لا تخرج المستعمر يعني المهم أنه آآ آآ الذي حدث ان الانجليز دعموا غلام مرزا غلام احمد ووقفوا الى جانبه وقدم لهم خدماته الكثيرة المتواصلة وكان يعبر بكل وضوح عما يدين به للحكومة الانجليزية من الولاء هل لا يوجد قدياني واحد يقول أن هذا الكلام لم يحدث لأنه مسجل عندهم في كتبهم عنده في كتاب ترياق القلوب عنده كتاب اسمه ترياق القلوب قال فيه لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولى الأمر أي الإنجليز من الكتب والنشرات ما لو جمع بعضه إلى بعض لملأ خمسين خزانة وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام وكابول ثاني سامحوني سأقرأ هذه الجزئية مرة أخرى حتى تعرفوا كيف أنهم استخدموا هذا الرجل الإنجليز ضد المسلمين ليراعي مصالح الإنجليز قال لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها طيب بتنصرة كمان ولقد ألفت في منع الجهاد ووجوب الطاعة ووجوب طاعة أولي الأمر يعني لازم تطيع الإنجليز من الكتب والنشرات ما لو جمع بعضه إلى بعض لملأ خمسين خزانة وقد نشرت وجنع هذه الكتب في البلاد العربية والمصر والشام وكابول عميل هذا الرجل عميل استخدمه الإنجليز ضد المسلمين لينادي بعدم الجهاد وبلا شك الإنجليز نجحوا على أن يقول يعني بعض التصريحات ضد الإنجليز لا مشكلة لا مشكلة أن يصرح بعض التصريحات ضد الإنجليز يصرح بعض التصريحات ضدنا وإحنا خسرانين إيه المهم يوقف الجهاد لا وإنتوا انتظروا التناقض الأكبر يا أستاذ يوحنى أنا حقتم بالتناقض الأكبر لأنه أنا معتبر نكتة عاوز أختم بها الكلام البائر عشان يعني ما سبكمش كده بدون ما تكونوا مبسوطين يعني المهم كان ميرزا وولام احمد رجل مضطرب الأفكار والعقيدة طموح أن يؤسس ديانة جديدة ويكون له أدباع يؤمن به ويكون له مسجد ويكون له اسم في التاريخ ووجد الانجليز فيه القابلية ان يكون وكيلا لهم يعمل بين المسلمين لمصلحة الانجليز و يعني بدأ يتدرج بعد ان قال انه مجدد الى انه مهدي الى انه المسيح الى كل هذه الخرافات الغريبة صرح في بعض كتاباته بأنه ظرس غرفته الحكومة الإنجليزية كتب ذلك في التماسه الذي قدمه إلى حاكم مقاطعة البنجاب الإنجليزي في 14 شباب سنة 1898 سنة 1898 تخيلوا كتب وقال هذا الكلام غرس غرفته الحكومة الإنجليزية دعا نفسه إذن واضح أنه تبنى أن يكون تبنى هذا الدور يعني أن يكون رجل يراعي الحكومة الإنجليزية ضد القرآن لأن القرآن يؤكد أنه لا ولا ولا ولي يكون كافر هم أولياء بعضهم لبعض ولكن المسلم لا يجب أن يكون وليه إلا مسلما النقطة الأخيرة التي سأختم بها أنه يعرف أن المسيح حينما يأتي سيكون هناك الدجال وفق المنظومة او العقيدة الإسلامية سيكون هناك المهدي طيب إذا كنت أنا المسيح هو بيكلم نفسه كده المسيح. طفين المهدي حسب كده لو كلم واحد تاني يشاركه ممكن يتعبه ممكن يتغلب عليه ممكن يأكل الجو منه طم ما احسن اكون انا برضو المهدي فخلاص راح نعدى انا المسيح الدجال وانا المهدي اعاسف انا المسيح المنتظر وانا المهدي طفين الدجال ما الدجال ده لازم يظهر ويشوفوه كل الناس اسمعوا بك إذن ماذا قال هذا الرجل قال أن المسيح الدجال بالأدلة الواضحة أثبت أن الإنجليز هم المسيح الدجال المعبوض وقد أعلن ذلك على الملة أن الإنجليز هم المسيح الدجال <تصفيق> الإنجليز اللي آتوا لنصرته وآتوا آآ آآ وساعدوه للتخلص من السيخ وأعطوه حرية العقيدة هو يعترف بكل ذلك وجعلوه غلف بعد ذلك يقول أنهم هم المسيح الدجال فعلموا يقول فعلموا أرشدكم الله تعالى ان هذان الإثمان يأجوج ومأجوج لقوم تفرق شعبهم في زماننا هذا آخر الزمان وهم في وصف متشاركون وهم قوم الروس وقوم البراطنة وإخوانهم البراطنة يعني الدريطانيين والدجال صيجوا قسيسين ودعاة الإنجيل الذين يخلطون الباطل بالحق ويدجلون هذا الكلام في الخزائن الروحية الروحانية جزء الخامس صفحة 459 إلى 460 تقرأ وتضحك أن الإنجليز هم الدجال وفات على هذا الرجل ان المراجع الإسلامية تقول ان المسيح الدجال شخص انسان سيكون أعور وله عين واحدة وشخص معروف للناس وأنا حتماشى معه وأقول مش الدجال هو الإنجليز طيب هل قتلت الدجال إنت مش المسيح الهيجي ده سيقتل الدجال هل قتلت الدجال يا رجل طبعا الدجال عايشه شاف الدولة الإنجليزية دولة قوية دولة عظيمة دولة لها اقتصادها ولها وجودها ولها لها كلمتها في العالم وكلمة لها مهابتها أيضا إذن لم يقتل الدجال إذن إذا كنت أنت المسيح الدجال فلماذا إذا كنت أنت المسيح فلماذا لم تقتل الدجال ولا هو بس كلام المسيح هنا ما يقول كلام هو على قدر هذا الكلام ولكن لأنك مسيح كاذب كما قال مسيح وسيدي وإله العظيم سيأتي من بعد مسحاء كذبه لأنك أنت كاذب لم تصفق عن تثبت ولا واحدة من الكلام الذي قلته ثم بعد ذلك يعني مش انت حتكسر الصليب الصليب عالي هو طيب مش هيقتل الخنزير ما شاء الله انا شايف مزارع الخنزير في العالم يعني بتزداد انتشارا يا رجل ده الخنزير التي تربى في الهند اعداد ضخمة جدا أنت انت ما عرفتش تقتل الخنازير اللي في الهند ستقتل الخنازير اللي في استراليا تعال شوف الخنازير في استراليا شكلها في اوروبا ولا, في ولا هي الخنازير التي ستقتلها يعني اذا لا قتل الخنزير ولا كسر الصليب ولا قتل الدجل في العقيده الاسلاميه معروف أن المسيح المنتظر عندهم سيأتي ليكثر الصريب وها هو الصريب عالي وفي الظلم ويقتل الدجال والدجال قال هو بريطانيا وهي دولة موجودة ويقتل الخنزير وما أكثر الخنازير لا أريد أن أطيل عليكم أحبائي ما سمعتموه الآن هو مجرد مدخل بنعمه المسيح لم ابدا في الموضوع بعد لم ابدا في الموضوع بعد كل ما سمعتموه خلال الفترة السابقه هو مجرد مدخل فقط وبنعمه الرب يسوع ده مجرد مدخل نعم مقدمه تعريفيه عن هذه العقيدة وعن ما ولكن بعد ذلك سندخل الى ما هو اكثر من ذلك وبالدليل والبرهان لتكتشفوا شيئا فشيئا من هم الاحمديين بس انا عاوز اخذ اقتراحكم وعايز امانة عايز امانة اوكي يا شباب لو سمحتوا علشان ما نفرض عليكم مواضيع انتم مش حابين اللي, اللي حابب ان احنا نستمر في الموضوع ده يكتب لي سبعة اللي مش حابد ان احنا نستمر في الموضوع ده يكتب لي التسعة طيب شكرا شكرا شكرا خلاص شكرا جزيلا الناس اللي كتبوا سبعة اكتر وانا حواصل بنعمة الراب يسوع في هذا الموضوع وحبيت أن أشارككم الرأي ليس أكثر من ذلك لكن هو الموضوع فيه ما هو أكثر من ذلك ليس مجرد كلام لسه إحنا بعد شوية ندخل إلى ما هو أعمق وحتفاجأ بموضوعات في منتهى الغرابة لا لا لا ليس ناو خلاص انا أقصد في المرات القادمة لأن الآن كفاية خلاص احنا لدينا أكثر من تقريبا ساعة الآن لا خلاص في المرات القادمة أقصد سبعة زائد تسعة ناقص تسعة يا دودي مودي طيب أنا قبل أن أشكركم أحباء المباركين عاوز أذكر يعني أذكركم بتبرعاتكم للغرفة الموضوع دا أرجوكم يعني حافظوا عليه قدر الإمكان لأن الغرفة بدون تدعيمكم لا تستطيع أن تستمشوا ويمكن انتو شفتو في فترة كانت ديجيت سودا يدخل عندنا الا 200 شخص فقط الحقيقة الواحد بيخجل لما بيتكلم في الموضوع ده لكن مضطرين ان احنا نتكلم في الموضوع ده فانا متأسف لكن احنا بنعتبر ان دي خدمة ما تسيبوش الموضوع بس على الادمنز وعلى بعض الاحباء الخيرين المباركين اللي هما بيشاركوا معنا ما تخلوش الموضوع بس على الأدمنس وعلى بعض الأحباء الخيرين اللي بيشاركونا رب يباريكم يعوضهم لا انتو كمان شاركوا قدر الامكان في تدعيم الغرفة وبتحط جدامكم كل شوية اللينك اللي وانتو ممكن تتبرعوا لو عاوزين تتبرعوا لا مش عائل الهم أبدا يا مش جدع. عمر المسيح ما فيش خدمة على الإطلاق وقفت بسبب المال إطلاقا لكن إحنا لازم نعمل اللي علينا نكلمكم والرب يبعد الخدمة عمرها مفيش ولا مرة في حياتنا لكان في حياتي في غرفة خدمة هنا او في خدمة أحباء الأدمس في خدمتهم الخاصة في كنايسهم ولا مرة أعتقد كلهم يتذكروا انه في خدمة وقفت عشان ما فيش فلوس وهو الستاذ only way بيكتب برضو صح وكل الأحباء انتم مختبرين الموضوع دعا لكن احنا بنتكلم معاكم وبننتظر انكم انتم يعني تدعموا الغرفة بمحبتكم اشكر محبتكم احبائي لاستضافتكم لنا الفترة السابقة ربي بارك حياتكم واشكر الاخوة الادمينس المباركين اللي بدون فرصة مساحة كبيرة اتكلم في وجودهم كل اساد مباركين بشكر ادمن تيكست رائعين جدا اللي هم دايما يعني بيتحفون بي بالمحافظة على الروم بهذه الروعة رب يبارككم وبشكر الاحباء اللي بيتعبوا معنا في التسجيل الاخ سيف الكلمة والاخ روماني والاخ عواضين والاخ تقول دمير رب حياتكم وبشكر استاذي الحاضر الغائب مش عارف هو حاضر معانا ولا لا استاذ مبارك صوت الحق من اجل محبته دايما وافكاره الرائعه وبشكر استاذي المبارك از اونلي واي ربي يباركوا ويثمر ويستخدمه لاجل انه بيعطينا هذه المساحة من الوقت لطرح هذه الموضوعات اللي انتوا زي ما شايفين إنها موضوعات تستحق فعلا أن نطرحها ونستفيد كلنا من بعضنا البعض